طيبين الطاهرين الله سبحانه عليكم السلام ورحمة الكرام ذكرنا فيما سباق بالتعليقة الخامسة على المطلب ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من أن مقتضى الصناعات تقسيم النصوص إلى طوائف ثلاث وجعل الطائفة الأولى مرجعا لا أن المعارضة ثلاثية وذكرنا أن في مقابل ما أفاده قد يذكر اتجاهان وسبق الكلام في عرض الاتجاه الأول الاتجاه الثاني أن يقال على فرض أن الطائفة الثالثة وهي معتبرة سماعاه دالة على ان الصلاة عاريان عند انحصار الساتر بالمتنجيس وعدم إمكان تطهيره وتبديله إنما هو وظيفة غير المضطر إلى لبس الثوب فهي أي هذه الطائفة خاصه بفرض عدم الاضطرار الى لبس الثوب وحينئذ فتصلح ان تكون مقيدا للطائفتين السابقتين الاولى والثانية الدالتين على ان الوظيفه في فرض انحصار الساتر في المتنجيس وعدم إمكان تطهيره وتبديله هو الصلاة في الثوب المتنجيس فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ومقتضى ذلك اختصاص الطائفتين الأولين بفرض الاضطرار فلا معارضة أصلاً بين هذه الطوائف ولكن يلاحظ على ذلك أما تقييد الطائفة الثانية بفرض الاضطرار. فهو إخراج لموردها عنها لأننا ذكرنا في الدرس السابق أن مفروض الطائفه الثانية هو فرض شنو؟ عدم الاضطرار فإذا كان مفروض السؤال فيها هو فرض عدم الاضطرار فكيف يمكن حملها على فرض الاطرار من باب الجمع بين المطلق والمقيد فهذا اخراج للمورد عن تحت الوارد واخراج المورد عن تحت الوارد مستهجنون واما تقييد الطائفه الاولى التي هي في حد ذاتها مطلقه لفرض الاضطرار وعدمه بان تحمل على خصوصي بل فرض الاضطرار فيقال بان هذا حمل على الفرد النادر لان الاضطرار الى الثوب المتنجس بما هو متنجسون هذا فرض نادر، فحمل هذه النصوص الواردة على سبيل القضية ملي ملي ملي على سبيل القضية الحقيقية على هذا الفرض النادر مستهجنون، فإن قلت المفروض. في رواية الحلبي هو التقييد بفرض الاضطرار حيث قال في رواية الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه إذا اضطر إليه، فقيد الصلاة في الثوب المتنجس بشنود بفرض الاضطرار. قلت مضافا إلى ضعف سندها بالقاسم، ابن محمد كما سبق ذكره، بأننا لا بأنه لا يمتنع عرفا التقييد بفرض الاضطرار. وإنما المستهجن عرفا أن يحمل المطلق على فرض الاضطرار مع إطلاقه في عدة روايات حيث إن لدينا ثلاث روايات مطلقة بأن يقال هذه الروايات الثلاث المطلقة كلها تحمل على فرض الاضطرار فهذا هو المستهجن وأما تقييد الحكمي في لسان الدليل بفرض الاضطرار فهذا مما لا مانع منه عقلا وعرفان ولو تمت هذه الرواية سندا لكانت شنو صالحة للقرينية على ذلك فتلخص أن الصحيح صناعيا ما قام به سيدنا الخوئي قدس سره من جعل هذه الطوائف شنو طائفتين متعارضتين لا أن هناك ثلاث طوائف والطائفة الأولى مرجعون خب. هذا تمام الكلام في التعليق الخامسه التعليقة السادسة ما ذكره السيد الإمام قدس سروه في كتاب الخلال؟ صفحة 280 وثمانين حيث إنه ذكر أنه يمكن المصير إلى القول بالتخير. فالذي حررناه نحن فيما سبق أن الطائفتين متعارضتان. فإحداهما مدلولها الإرشاد إلى ان ستر العوره باق حتى مع فرض حصار الساتر بالثوب المتنجز ومدلول الأخرى أن النجاس مانع حتى في فرض عدم وجود ساتر غيره فلا بد أن يصلي عريان وبين المدلولين تعارضون إذ لا يمكن الجمع بين شرطية ستر العورة ولو كان الساتر متنجسا وبين مانعية النجاسة ولو كان الساتر منحصرا بالنجيس فمدلول الطائفتين متعارض لأجل ذلك قلنا لابد من إعمال المرجحات فقد يدعى أن ما دل على الصلاة في الثوب المتنجيس في نفسه ساقط عن الحجية والسر في سقوطه عن الحجية إعراض المشهور عين كما أشار إليه السيد الإمام في كتاب الخلال في صفحة مئتين واثنين وثمانين حيث قال بأنه أعرض أصحابنا عن العمل بالطائفة الدال على الصلاة في الثوب المتنجس مع اجتمالها على الصحاح فلا تصلح للحجية والقول بالتخير بينهما إنما حدث بين المتأخرين من عصر المحقق الحليف ما بعده وكيف كان فالشهر بين القدماء قائمة لمن تتبع فتاواهم على العمل بالطائفة الدالة على الصلاة عريانا لا بالطائفة الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس بل في الخلاف دعوة إجماع عليه فالقول بتعين الصلاة عارياً هو الأقوى الموافق للقواعد كما مار ولكن قد يلاحظ على ما أفيد بأنه لم يحرز إعراض المشهور عن العمل بالروايات الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس لعلة فيها بل من المحتمل أن من شأن عدم عملي المشهور بهذه الطائفة كون الطائفة الثانية وهو ما دل على الصلاة عريانان راجحتان لمخالفتها للعام. حيث إن المالكيه والحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أن الوظيفة في فرض انحصار الساتر في الثوب المتنجس وعدم إمكان تطهيره وتبديله إلى الصلاة في الثوب المتنجس فلأجل موافقة هذه الطائفة للعامة ومخالفه ما دل على أن الوظيفة الصلاة عريانا لهم رجحوا الطائفة الثانية لا لعلة فالطائفة الأولى يعني خلل صدوري أو متني حتى يقال بأنه أحرز إعراض المشهور فكان شنو موجبا لسقوطها عن الحجية في نفسها وقد يقال بأن الطائفة الأولى التي دلت على أن الصلاة في الثوب المتنجس هي الطائفة الراجحة لكثرتها باعتبار أنها خمس روايات وصحيحة سندا في مقابل ما دل على الصلاة عاريا ثلاث روايات اثنتان منها نحتمل انهما روايه واحده وهما موثقه سماعه ورواية الحلبي محمد بن علي الحلبي الذي في طريقها محمد بن عبد الحميد وفيها كلام في سندها فاذا مقتضى ذلك ان تكون الطائفة الأولى هي الراجحة باعتبار أن وجود خمس روايات في الفقيه والتهذيب والاستمصار مع صحتها سندان يوجب شنو يوجب دخولها تحت نكتة الترجيح بالشهرة الروائية وفي المقابل قد تقدم الطائفة الثانية لمخالفتها للعام؟ وأما دعوة لتدعاها الشيخ حفظه الله وأما دعوة أن الطائفة الأولى هي المقدمة لموافقتها للكتاب بلحاظ ما في قوله تعالى وثيابك؟ فطهر الدال على شرطيه شنو ستر العوراه فهو محل تاملين اولا لعدم ظهورها في انها شرط في صحه الصلاه حيث عطف عليها تكاليف اخرى حيث قال شنو وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن فستكثر فلم يستظهر فليس السياق ظاهرا في الحديث عن شرائط الصلاة وعلى فرض أن السياق ظاهر في الحديث عن شرائط العبادة صحة العبادة فالمستفاد من قوله وثيابك فطهر اعتبار ستر العورة في فرض إمكان التطهير لا اعتبار ستر العورة مطلقان ومحل كلامنا في فرض عدم إمكان تطهير الساتر وتبديله فهل أن شرطية ستر العورة تشمل هذا الفرض أم لا وهذا هو مور التعارض؟ الروايات ولكن السيد الإمام قدس سره في مقابل القول بتعارض الطائفتين واستحكام التعارض لعدم وجود مرجح مميز لإحداهما على الأخرى قال بأنه لم تصل النوبة إلى تعارضهما بل يمكن القول بالتخيير والقول بالتخير له عدة تقريبات التقريب الأول ما ذكره مصباح الفقيه للهمداني وتبعه سيدنا قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره من أن كلا من الطائفتين صريحة من جهة ظاهرة, ظاهرة من جهة فمقتضى قرينية صراحة كل منهما على ظهور الأخرى الجمع العرفي بينهما بالحمل على التخيير وهذا الوجه سبق شنو؟ أن تعربنا إليه في الدرس الأول ومناقشته درس الأول يعني بعد العطلاء يعني الدرس الأول في السنة <تصفيق> زهن التقريب الثاني ما ذكره السيد الإمام من أن هاتين الطائفتين شوف هذا الوجع في يا سيد الرمال العلم أن هاتين الطائفتين في مقام دفع توهم الإلزام لا في مقام الأمر فالطائفة الأولى حيث سأل السائل عن أن الساتر للعورة متنجسون ولا يمكن تطهيره ولا تبديله فهو في مقام السؤال عن أنه هل أنا ملزمون بالصلاة عفوا هل أنا ملزمون بعدم الصلاه في المتنجس ولو انحصر الساتر فيه فهو في مقام توهم الإلزام بعدم صحه الصلاه فيه فقال له الامام صل فيه فلا يستفاد من صل فيه الا انك غير ملزم بخلعه وان كان متنجسا فالجواب في مقام دفع توهم الالزام بخلعه ونزعه فحيث ان سياق السؤال في الطائفة الأولى منصب على هل أن المكلف ملزمون بخلع الساتر المتنجيس مع انحصار الساتر فيه أم لا فأجاب الإمام بأنه جنو غير ملزم وليصلي فيه فغاية ما يستفاد منها الجواز والمشروعيه للتعيين والطائفة الثانية الدال على الصلاه شنو عريانا ايضا في مقام دفع توهم الالزام لان المكلف يسال ان انحصر الساتر في المتنجيس ودار الامر بين ان يصلي فيه او يصلي عريانا فهل يجوز له ان يصلي عريانا فأجاب الامام بانه يصلي عريانا فغاية ما يستفاد من قوله يصلي عريانا جواز ذلك لأنه هو المتعين فحيث لا دلالته لأي من الطائفتين على التعين فلا معارضة بين الطائفتين لأن التعارض إنما هو فرع دلالتهما على تعين الوظيفة بذلك، وأما إذا دل كل منهما على مجرد المشروعيات وعدم الإلزام، فمقتضى الجمع بينهما جنو التخير. ولكن هذا الواجب، كما هو أشار إليه، غير منسجم مع رواية الحلبي. بناء على تماميه سندها حيث قالت يصلي فيه اذا اضطر اليه فانه لو كان في مقام بيان بل مجرد الجواز والمشروعيه لم يكن وجه لتعليقه على فرض الاضطرار بان يقال يصلي فيه اذا اضطر اليه فان هذا مما لا وجه لما دام في مقام بيان اصل الجواز والمشروعيه وهذا التقريب الاول التقريب الثاني ان الطائفتين وان كانتا في مقام الترغيب لا مجرد رفع الإلزام كما ذكرنا في التقريب الاول بل المستفاد من قوله يصلي فيه البعث نحو ذلك يصلي عاريان البعث نحو ذلك لكن لا دلالة فيهما على التعين فلعل البعث فيهما شنو نجبي مجتمع مع الترخيص في الترك فحيث لا دلالة فيهما على التعين فلا تعارض بينهما ولكن فيه ان الدال على التعيين هو شنو الاطلاق فان مقتضى اطلاق البعث تعين المبعوث فاستفاده التعيين ليست من اصل الامر والباعث وانما هي مستفاده من اطلاقه فيقع التعارض بين الاطلاقين لدلالة كلين منهما على التعييب مضافة, مضافة إلى منافات ذلك لصحيح الحلبي الآخر الآمر بالطرح شوفوا لاحظوا صحيح الحلبي مليك <تصفيق> لا لا لا لا مو هذا صحيح الحلبي مو صحيح يعني صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اصابته جنابه وهو بالفلاه وليس عليه الا ثوب واحد واصاب ثوبه من قال يتيمم ويطرح ثوبه يطرح لا تلتئم مع الدلاله على اصل جواز والمشروعيه يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء فان قوله ويطرح ظاهر في التعيين اي ان الدال على التعيين ليس مجرد إطلاق بل القرينه اللفظيه ويطرح ثوبه عفوا ابي ويطرح ثوبه وعدم أيضا ملاءمتها لصحيحه علي ابن جعفر حيث قال في صحيحه علي بن جعفر إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا فإن ظاهر قوله ولم يصلي عريانا شنو الناهي عن الصلاة عريانا وهذا دل على التعيين فحمل الطائفتين على مجرد الترغيب الخالي عن التعيين غير ملائم لمثل هاتين الروايتين التقريب الثالث الثالث هو الرابع الرابع إنهما يعني الطائفتان، وإن دل الرابع لان ذكرنا تقريب السيد الخوئي ثم ذكرنا إنهما وإن دل على التعيين ولو بمعونة الإطلاق فتعارض الإطلاقان لكن صحيح علي بن جعفر شاهد جمع بينهما هذا اللي ذكره السيد الإمام وتبنى كيف؟ قال عندنا لنفترض مثلا صحيحات محمد الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلي فيه مقتضى إطلاقها أن هذه الوظيفة متعينة وفي مقابلها معتضرت سماعا سألته عن رجل يكون في فلات من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلي عريانا فإن ظاهرها أن هذه الوظيفة متعينه آتان الطائفة عدنا طائفة ثالثه شاهد جمع وهي صحيحه علي بن جعفر قال سالته عن رجل عريان وحضرت الصلاه فاصاب ثوبا نصفه دم او كله دم يصلي فيه او يصلي عريانا قال ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا فافاد السيد الامام وهذه عبارته قال من ان يقال ان كلا من الصلاه في الثوب والصلاه عريانا في معرض الحظر وسؤال علي بن جعفر عن الأمرين إنما هو لذلك يعني لتوهم الحظر فلا يدل الأمر على الوجوب ولا الناهي على الحرمة فكأنه قال يعني الإمام تجوز الصلاة في الثوب ولا يلزم أن تصلي ولم يصلي عريانا يعني ولا يلزم ولا يلزم الاتيان بها عريانا فتدل نفس الصحيحة على التخيير بينهما والرواية إذن شاهد للجمع بين الأخبار يلا طلع روحك والروايه إذن شاهد للجمع بين الاخبار ها شيخ علي ماخون اخوك شيخ علي اليوم ها خلصت الرساله مالت الماجستير ما ليش شيخ <تصفيق> يعني قصدي عندك مجال تشكيل لو ما عندك شهادة شهادة, شهادة. شهادة. شهادة يقول هي دالة على التخير لولا فكأنه قال تجوز الصلاة في الثوب ولا هو فكأنه قال تجوز الصلاة في الثوب ولا يلزم الاتيان بها عريانا من الرواية أي الرواية نفترض ما شفته ما شسوى لو يسألوا من السؤال كواهم الحاضر Twaar hem het gaat aan Ali bin Jaaf. Vannooit schak aan de positie. Maar die positie, deze of die. Ah. dat is En wees niet is hij een langer in. dat niet niet te langer een treding, dan is Het niet is Het Het niet is Het Het niet is Het لا تروح لها الأوصافات هذه الجنابين ما الجنابيش ادخلها يدخل في الاستدلال لا، لا <تصفيق> احسن شكرا جزاك <تصفيق> الله خير فإذا ويلاحظ على ما أفيد اولا لا ظهور في قوله في صحيح علي بن جعفر يصلي فيه او يصلي عريانا في ان سؤاله عن الحاضر بل قد يقال الظاهر في سؤاله عن الوظيفة يعني هل يتعين عليه الصلاه فيه او يتعين عليه الصلاه عريانا وعلى فرض ظهور السؤال في شنو في ذلك وأن الجواب جاء لبيان شنو المشروعية فإن الجواب لم يشتمل على مفهوم كي تكون الرواية شاهد الجمع لماذا لماذا ذكر في الاصول من أن الأمر الوارد في مقام توهم الحاضر يدل على الجواز بالمعنى الأعام للجواز بالمعنى أخاص أي أن غاية مفاده المشروعية التي تجتمع حتى مع الوجوب للمشروعية بمعنى الإباحة بالمعنى الأخاص، فلو كان مفاد الرواية الإباحة بالمعنى الأخاص، فكأنه قال يجوز لك الصلاة فيه ويجوز لك شنو عدمه لكان شنو شاهد جمع بين الطائفتين اما غايه مفاد الروايه ان الصلاه فيه شنو مشروع والمشروعيه عام من الاباحه بالمعنى الاخص فلا مفهوم لهذا اللفظ على انه شنو تجوز مقابل أها يجوز أيضا الفرض الآخر كي تكون الرواية صالحة شنو؟ لأن تكون شاهد جمع بين الطائفتين فتحصل ان الصحيح هو استقرار التعارض بينهما ويأتي ما ذكرناه سابقا في حل هذا التعارض ويأتي الكلام في بقية الكلام هو بالمعنى مو كليهما هو بس في الثوء ثاني بعد يصلي لا لم هادي مو مو يصلي لم لم يعني العدم إيه؟ ويقال يصلي فيه ولم يصلي عريانا بس التاخير بهالمان الباحه بالمعنى الاهان ما تنفي مع التعيين. ما في تاخير بالمعنى ما في تاخير اصلا وين بيستجيبون يعني هذا الكلام يريد من هذا مو هذا قول التاخير انما ياتي لك